ثلاثة عشر استمع إلى الجمل التي بين القوسين ثم أكمل الفراغات من القائمة الآتية كما في المثال جلس الطالب مكانه يقرأ الرجل الكتاب سكت الولد يدرس الطالب الدرس لعب الولد بلعبته نظر الولد إلى النافذة فتح الطالب نافذة الصف دخل أحمد الصف بهدوء